إِما جُعلَ السَّبتُ علىى الذي نَاخْتَلَفُ فِي وَإِنَّ رَبَّكَ لا يَحْكُم بَْنَهُمْ يَومَ الْ القِيامَةِ فِي مَا كانوا فِيه يَختْتَلِفون.